أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهمي صلى الله عليه أم تذكر جيران بذي سلمي مزدت دمعاً جرى من مُكلة بدمي صلى الله عليه أم الريح من تلقاه كاظمة وأومض الظل برق في الظلم ما يمن اظمي إلا الله علا فمال عينيك إن قلت كففا فهمت وما ل قلبك إن قلت استفتي جهلي أيحسب الصبو أن الحب منكتم ما بين المل سجيد من, من هو مضطرمن الله على لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا ابتلي ذكر البان والعالمين الله على فكيف تنكر حبا بعدما شهدت بيه عليك عذول الدمع والسقمي سبح الله عليه واثبت الوجد خطي عبرتي وظنا مثل البهاري على خديك ولعن مين سرى طيف من اهوى فارقني والحب يعترض للذات بالالمين يا لا اني في الهوى والعذره معذره بالنيليك ولو انصفت لم تلومي لله حالي لا سر بي عن الوشاة والداء بمنحزم الا الله عليه بحثت النص حلكن لست اسمعه ان المحبه عن العذال في الصمم الا الله إني اتهمت نصيح الشيب في عزل والشيب ابعد في نصحنا عني التنمي مولانا يصلي و دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم و بارك عليه مولاي يا صلي وسلم دائمًا أبدا على حاذي نشتت قدماه الضر من رميم سبحان من سغب احشاه وطوى تحت الحجاره كشحم مترف الدميم سبحان الله وعلى الجبال الشم من ذهب على نفسه فارا ايما الشميم سبحان الله وأكدت زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصمين وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدمين وكيف تدعو محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله على نبينا الامر الناهي فلا احد ابر في قولي لا منه ولا نعم صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الالام والمحتهمين صلى الله عليه دعى الى الله فالمتمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين صلى الله في خلق وفي خلق ولم يذان وفي علم ولا كرم الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الديامين صلى لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بايء نسمي صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير من قسمي دعمت دعته في غير منقسم ان لله على دعم الذعد والنصارى في ليغي مي واحكم بما شتمت حن فيه واحتكمي ان لله ذاته ما شتم شافن وانسوا بلا قدره ما شت من عظمه صلى الله عليه وسلم فإن اللَّهِ رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه احيى اسمه حي ليدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعى العقول فيه حرصنا علينا فلم لن تب ولم نهيمي صلى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير مفهومين لله على كشمس تظهر للعينين من بعد صغيره وتكل الطرف من امامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسللوا عنه بالحلم سبح الله على مبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم وكل اي اتى الرسل الكرام لها فانما اتصلت بالموره بهم فان الله علا فانه شمس فضلهم كواكبها يظهرنا انوارها للناس في الظلمات صلى بخلق نبي زين خلق بِالْحُسْنِ مُشْتَنِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِينِ صلى الله عليه كَالْزَارِ فِي طَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَهْرِ فِي كَرَمٍ وَالْدَارِ فِي صلى الله عليه كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ جَلَالَتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِه صلى الله عليه كانما اللؤلؤ المكنون في صدف مما من دني منطق من هو لا طيب يعدل تربا ضما اعظمه طوب لمنتشق منه هو مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي و سلم عليه وعلى اله مولا سطرت سطر لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقمي الله عليه مثل الغمام تى النسر سائرة تقي حاطس للهجير حميم صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسمي صلى الله ما حول الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فصن في الغار والصديق لم يرماه وَهُمْ يقولون ما بالغار من أرمي صلى الله عليه ظل الحمام وظل العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنة عن من الدروع وعن عال من اللطم صلى الله عليه ما سام للذى دايما واستجرت به الا وللت جوام منه لا يظلمني صلى الله عليه وَلَا تَمَسْتُ غِنَ الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ صلى الله عليه لَا تُنْكِرُ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَا مِنْ صلى الله عليه فَبَكَ حِنَ بُلُوْغٍ مِنْ نُبُوَّتِهِ فليس ينكر في حال محتلم صلى الله عليه تباركت اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه كم امر افوصفا باللم شراحته واطلق ادفا من رلقه لمم صلى الله الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدومي صلى الله عليه بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيلا من العالمي مولايا صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه مولاي صلي To صلي وبارك عليه وعلى اله الله عليه يا خير من يممل عفون ساحته سعيا وفوق متون العين ك الله عليه ومن هو الايه الكبرى لمعتبر ومن هو النعمه العظمى لمغتنم صلى الله عليه سرت من حرم ليلى الى حرم كما سر البدر في داج من الظلمات صلى الله عليه وبدت ترقى الى ان أل الت منزله من قاب قوسين لم تذرك ولم ترني صلى الله عليه وقدمت كجميع الانبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه تتغترق السبع الطباقهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين الله حتى اذا لم تدع شولا مستفق من الدنو ولا مرقا لمستلمين صلى الله عليه خفت كل مقام بالاضافه اذ وذي تبر في مثل المفرد الاعالم الله <تصفيق> عليه عندما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مبتتمن الله عليه كل فخر غير مشتاك وجُسْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحِمٍ صلى الله عليه وجلل مذر ما ولىت من رتب وعز إذ راكما وليت من نعمي صلى الله عليه لنا معشر الاسلام ان إلا لنا بِنَا لَنَا يَا تُرْدًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِيًا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الخلق Allahumma salli wa sallim wa barik ala T de der pes som the visungê een أصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خدمته بمديح أستقيل فيه ظنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إن قلداني قل ما تخشى عواقبه كأن لي مما هدي من النعيم صلى الله عليه اطلعت غيضا في الحالتين وها حصلت الا على الاثام والندم يا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي الله عليه ومن يبع آجلا من غب عجله يبله الغبن في بي وفي سلم صلى الله عليه إن آتي ذنبا فما عبد بمنتقض لنا النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه إِلَّا يَكُونَ فِي مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّتَ الْقَدَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَاشَاهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِمَ مَكَارِبَهُ أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرِمٍ صَلَّى اللَّهُ ومنذ ألزمت افكاري مدايحه وجدته لخلاص خير ملتزمي الله على ولن يفوت الغناء منه يا جنتربت ان الحيا ينبت الازهار في الاكمي سبح الله على ولم urذ زهرة الدنيا التي اقتطفت جزى زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلا No <Sýstupný> lay Man, I me